يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد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 سوء ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم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 لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض آمدة فإذا اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج